السائل يقول من هو الذمي والمستعمل والمعاهد نعم هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية في الجزية والجزية عبارة عن ضريبه يأخذها الإمام عن ولي أمن المسلمين على الذمي بشروط معروفه عند الفقهاء كل عام عوضا عن فنايتهم وإقامتهم بجاله لان اهل الذمه تجروا حمايتهم لانهم تحت حمايتنا اما المعاهد فهو الذي يعاهد في بلده ويكون بينه وبين المسلمين اهل على وضع الحرب اذا دعت الحاجه والضروره الى ذلك واما بذو حاجه ولا ضروره فانه لا يجوز العهد لاننا مامورون بان نقاتل المشركين حتى تكون كلمة الله العليا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا بعثا بأت على وعمر أميرا عليهم يصيب اشياء أشياء الدعوة للإسلام فإن أبوا فإن عليهم الجزية فإن أبوا فإنهم يقاتلهم وهذا هو الواجب على المسلمين ولكن هذا الواجب لا يجب على المسلمين الا اذا كانوا قادرين عليه اما اذا كانوا عاجلين عنه فإنه لا يزمه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاعتم وهام اخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك انظروا ماذا يفعل بهم النصارى لانه ليس عندهم من القوه والقدره ما يدافعون به عن انفسهم فضلا ان أن يقاتل هؤلاء النصارى نسأل الله تعالى أن يذل كل يهودي ونصراني وأن يجعل كلمة الإسلامي العليا